قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح وهو لغة الوطف والجمع بين الشيعين وقد يطلق على العقل إذا قالوا نكح فلان أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها وإذا قالوا نكح امرأة لم يريدوا إلا المجامعة وشرعا حقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع وهو سنة إذي شاوت إلا يخاف جناء من رجل وامرأة لقوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم منبعت فليتزوج فإنه عضه البصر وأحصل من الفرج ومن لم يستطعف عليه بالصوم فإنه له وجاء طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح النكاح في اللغة هو الجمع والضم الجمع والضم يقالوا تناكحت الأشجار إذا اجتمعت وانضم بعضها إلى بعض هذا في اللغة واختلف العلماء كما ذكرى المؤلف هل النكاح لفظ النكاح حقيقة في العقد أو أنه حقيقة في الوقت يعني هل لفظ النكاح يقول النكاح هل المرد به العقد أو المرد به الوقت فقال بعض العلماء إن لفظ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطن وقال بعض العلماء إن لفظ النكاح حقيقة في الوطن مجاز, مجاز في العقد وقال بعضهم إنه مشترك إنه لفظ مشترك مش معلاذ مشترك؟ أن يطلق على هذا ويطلق على هذا وهذا هو الصحيح أن لفظ النكاح لفظ مشترك يطلق على الوقت ويطلق على العقد لكن الأصل فيه العقد الأصل إذا قل النكاح فالأصل العقد فهمت مولاه إذن نقول لفظ النكاح الأصل فيه العقد الأصل وأنه إذا أطلق فالمراد به العقد لكن إن أضيف إلى من تحل إن أضيف إلى من تحل فالمراد به الوقت وإن أضيف إلى أجنبي فالمراد به إيشأ العقد إن أضيف إلى من تحل يقال ناكح زوجته ما المراد بناكح زوجته أي وطئها وإن أضيف إلى أجنبي يقال ناكح فلانة أجنبية فالمراد عقد عليها فهمتم الآن إذن نقول لفظ النكاح الأصل أن المراد به العقد مراد به العقد لكن قد يراد به الوقت وقد يراد به العقد فإن أضيف إلى منتحل تحل فالمراد به الوقت وإن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد واعلم أنه لم يرج لفظ النكاة في القرآن إلا مرادا به العقد كل الفاظ النكاة في القرآن المراد به العقد فمتى يواجه عليه في القرآن فالمراد أو لفظ العقد المرض به العقد فإذا قال قائل ما الجواب عن قول الله تبارك وتعالى فإن فلا تحل له من بعد حتى تنكيح زوجا غيره انطلقها يعني إنسان يطلق مراته وآخذها التطليقات ما تتحل له إذا تزوجت رجلا آخر فإن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ومعلوم أنها لا تحل لزوجها الأول أو لمطلقها إلا إذا جامعها الثاني <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا حتى تذوق أسيلته ويذوق أسيلتك فظاهر الآية أن المراد بالنكاح هنا الوقت ونحن نقول لم يلد في القرآن إلا مرادا به العقد فالجواب عن هذا عن هذه الآية من أحد وجهين الجواب عن هذه الآية من أحد وجهين على وجه الأول أن يقال ان المراد, إن المراد بلفظ النكاء في الآية حتى تنكح المراد به العقد لكن دلت السنة على اشتراط الوطن دلت السنة على اشتراط الوطن وأنها لا تحل بمجرد العقد بل لا بد من الوطن فالذي في الآية حتى تنكح نقول المراد بالنكاح هنا الأقد لكن السنة زادت شرطا ثانيا وهو الوقت هذا وجه الوجه الثاني نقول أن في الآية قرينة في الآية قرينة تدل على أن المراد بالنكاح هو الوقت لقوله تنكح زوجا ونحن قلنا فيما سبق إن لفظ النكاح إن أضيف إلى من تخل فالمراد به الوقت المراد به الوقت إذن نقول لفظ النكاح لم يلد في القرآن إلا والمراد به العقد المراد به العقد وعما قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فنقول أيضا هنا المراد به العقد لكن دلت السنة على اشتراط الوقت أو يقال إن في الآية قرينة تدل على أن مراد بالنكاح هو بلفظ النكاح ماذا؟ الوضع لقوله زوجا قوله زوجا ونحن قلنا فيما سبق إن لفظ النكاح إنه وضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد وإنه وضيف إلى من تحل فالمراد به الوضع طيب عرف المؤلف النكاح يقول عقد عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويد في الجملة عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة هذا تعريف والأولى في تعريفه في تعريف النكاح أن يقال إن النكاح هو عقد يقصد به الازدواج بين رجل وامرأة يقصد به الازدواج بين رجل وامرأة للاستمتاع والاستيلاد والمعاشرة هذا هو التعريف الجامع للنكاح عقد يقصد به الازدواج بين رجل وامرأة لأي شيء الاستمتاع والمعاشرة والإيلاد ما معنى عقد يقصد به الازدواج يعني أن الرجل يزدوج مع المرأة هذا العقد فائدته اولا الاستمتاع والفائدة الثانية المعاشرة طيب المعاشرة مي بالاستمتاع؟ لا المعاشرة هي الأنس الأنس يعني إنسان يعاشر هذه المرأة هي أنسوا بها بالكلام والخدمة وغير ذلك والإيلاد ما مال الإيلاد؟ أي الولد فالإنسان إذا تزوج يقصد هذه الأمور الثلاثة الأمر الأول الاستمتاع والأمر الثاني العشرة العشرة المعاشرة يعني أنه يأنس بهذه المرأة وتأنس به يتكلم معها وتتكلم معه تحدثه ويحدثها يسر إليها وتسر إليه وما أشبه ذلك الثالث الإيلاد. الإيلاد يعني الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزود الوجود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة إذن عن النكاح ما هو؟ النكاح شرعا الزواتي عقد الزواتي بين رجل وامرأة لأي شيء وشباع والاستيلاد والإيلاد واضح على هذا؟ طيب. يقول رحمه الله عقد يعتبر في لفض انكاح أو تزويت لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى ان المذهب أنه لا بد في عقد النكاح من لفض انكحتك أو زوجتك وأنه لو قال جوزتك بنتي لا يصح او ملكته لبنتي قال والمعقود عليه منفعه الاستمتاع المعقود عليه في عقد النكاح منفعه الاستمتاع لا ملك البضع لا ملك البضع بل المعقود عليه منفعه الاستمتاع يعني مثل ايجاره مثل الاجاره طيب هل هناك فرق بين المعقود عليه المنفعه الاستمتاع أو المعقود عليه ملك البضع هل بينهما فرق؟ نقول نعم فرق. لأن بعض العلماء قال المعقود عليه في عقد النكاح الإنسان يعقد عقد النكاح على المنفعة البضع فهو لا يملك البضع يعني الفرق وإنما يملك ماذا؟ الانتفاع يملك الانتفاع فقط وقال بعض العلماء لا بل يملك البضع يملك الآن مثلا أنا استجرت من بيته أنا أملك من هذا البيت هل أملك البيت أو أملك من... الانتفاع بالبيت الانتفاع بالبيت فالذي يقول المؤلف منفاعة الاستمتاع يعني أن... أن الرجل إذا عقد على المرأة يستفيد ماذا يبلك... يملك الانتفاع فهو كالمستأجر وقال بعضهم لا فللمعقود عليه ما هو ملك, ال... ملك الانتفاع فهو يملك المنفعة يملك المنفعة لكن الصواب ما مش المؤلف بل الصواب أن عقد النكاح مشترك يعني مشترك بين المرأة وبين الرجل يعني ازدواج عقد الازدواج طيب يقول وهو سنة هذا حكم النكاح حكمه أنه سنة والدليل على أنه سنة قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثة وربع وقال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إلى غير ذلك من الآيات فهو سنة في جلالة القرآن ودلالة السنة أما السنة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأمر به فقال تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم العممة يوم القيامة وعما النظر, يعني النظر فلما يترتب عليه من المصالح يترتب عليه مصالح من هذه المصالح أن فيه استمتاعا وأن فيه معاشرة إي وإي ناس وأن فيه تكثيرا لهذه الأمة وأن فيه حفظا للنسل لأن النسل من أين يأتي من النسل ففيه حفظ النسل وفيه تكثير الأمة وفيه ماذا ها المعاشر ما يحصل به من المعاشرة وفيه الاستمتاع فهذه أربع فوائد النكاح فوائده كثيرة جدا فنقول من فوائد النكاح أن النكاح له فيه مصالح كثيرة منها الاستمتاع ومنها العشرة ومنها حفظ النسل حفظ النسل ومنها تكثير هذه الأمة وكثرة الأمة سبب لعزها يعني كثرة الأمة سبب لعزها ولهذا امتل الله عز وجل على بني إسرائيل في قوله تبارك وتعالى وَجَعَلْنَاكُمْ أكثر نَفِيرًا وقال الله تبارك وتعالى عن شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم فكثرة الأمة سبب لعزتها وسبب لهيبتها هذا النكاح يقول المؤلف أنه سنة لما سبب من دلالة القرآن والسنة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة وهذا هو المشهور من المذهب أن النكاح سنة ولهب بعض العلماء إلى وجوب النكاح إلى أن النكاح واجب واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجوا واللام في قوله فيتزوج اللام لام الأمر والأصر في الأمر الوجوب فعلى هذا يكون النكاح واجبا وعلّلوا ذلك أيضا تعليل قالوا إن الرغبة عن النكاح يعني الإنسان إذا رغب عن النكاح صار فيه شبها من النصارى شبها من النصارى الذين يعزفون عن النكاح ويرغبون عنه كما قال الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها والتشبب أو من النصارى حرام أو حلال حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم أقل أحواله إنه حرام وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم لقوله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وهذا القول يعني والقول بالوجوب قول قوي القول بالوجوب قول قوي لكن لكنه مقيد بالاستطاعة يقول واجب على من كان مستطيعا إذا النكاح حكمه يا يحيا المذهب أنه سنة وقال الثاني أنه واجب ورسلنا انه واجب. ما دليل الوجوب يعني عشان انت ما تقول ما فهمت نعم يعني وجب جلاله من ولا من الامر ولا صرف الامر الوجوب طيب تعليل قلنا نعم من شبه بقوم فهو منهم طيب يقول وهو سنه لكن سنه يقول لذيه شهوه لا يخاف زنا من رجل وامرأة عندما كان الإنسان عنده شهوة لكنه لا يخاف من الزنا يعني يأمن على نفسه من الزنا فالنكاح في حقه سنه. وقال الموالد لذي شهوة لا يخاف زنا احترازا من ذي الشهوة الذي يخاف الزنا فسيأتي أنه واجب ولهذا النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مقروها ويكون مباح النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة يكون مستحبا يعني سنة وهذا هو الأول من الذي يسن له النكاح يعني سنة في حق من الذي له الذي له شهوة لكن لا يقاف على نفسه من الزنا نقول هذا يسن لك النكاح فيسن النكاح لمن كانت من كان عنده شهوة لأتي لا يخاف على نفسه من الزنا ويأتي إن شاء الله الحرام متى يحرم ومتى يبقى في كلام قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة من استطاع منكم الباءة يعني من استطاع من قدر من استطاع أي قدر منكم الباءة وليتزوت وما هي الباءة الباءة قدرة والقدرة قدرة مالية وقدرة بدنية قدرة مالية وقدرة بدنية فالقدرة المالية أن يكون masked names مال والقدرة البدنية أن يكون عنده قوة في البدن وشهوة لا يجب شهوة قوة في البدن فمن لم يكن عنده قوة مالية رجل فقير معنم. هل يشرع في حقه النكاح لا او هل يقول النكاح في حقه مستحب لا ومن كان عنده قدرة مالية لكن ليس عنده قدرة بدنية ضعيف لا يستطيع مثل عنين او فاقد الشهوة او رجل كبير السن ليس عنده شهوة ضعيف البدن فالنكاح في حقه ليس مشروعا يقول مباحا كما يأتي طيب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه الضمير يعود على النكاح فإنه أغض للبصر يعني النساء عنده زوجة لم ينظر إلى النساء الأخرى يفعل وأحصل للفرج لأنه يحصن فرجه بيتيانه زوجته قال ومن لم يستطع الاستطاعة هنا من مرد بها لا ها اي ومن لم يستطع نقول ومن احنا من استطاع منهم بعثه ليزود الاستطاعه ذوع استطاعته بالبدن بالمال من كان مستطيعا بماله وبدنه وجب عليه شرع حق النكاه اما وجوبا وإما استحبابا او كلاهما طيب وقوله ومن لم يستطع الثانيه هذه ها طيب لماذا لا نقول البدنية لأن الإنسان لم يكن عنده شهوة ما فائدة الصوم بالنسبة لله أمر فلمتم ها؟ مفهوم أو لا يعني الآن الحديث من استطاع منهم الباءة نقول من استطاع يعني من قدر على النكاح بماله وبجنه فليتزوج ومن لم يستطع من لم يستطع من الذي انتفى في حقه من لم يستطع يعني من من لم يستطع من الناحية إيش؟ المالية ولا نقول من الناحية البدنية لأنه إذا كان من الناحية البدنية يعني ضعيف ما عنده شهوة ما يشرع في حقه نقول عليه بالصوف إنه له وجاء هو أصلا وجاء ما مخصر. كأنه مخصد فهمتم؟ مفهوم إذن قالوا ما من لم يستطع يعني من لم يكن عنده قدرة مالية وعنده قدرة إيش؟ بدنية يعني كان قادرا ببدنه لكنه عاجز بماله فعليه بالصوم فعليه بالصوم فإنه له وجاء يعني كالخصاء ومعلم أن الخصاء إما أن يقطع الشهوة كلية أو يخففها نعم ويبعث لمن شهوة له كالعنين والكبير وفعله مع الشهوة أفضل من نوافع العبادة اجتماله على مصالح كثيرة تحصين فرجي وفرج وفرج زوجتي والقيام بها وتحصين نفسي وذكر الامه وتحقيق مماهات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وغير ذلك ومن شاءت لهم ومن شاءوا له توافق العباده افضلنا ويجب النكاح على من يخافوا زنا متركه ولو ظن من رجل وامرأه لأنه طريق يكاب نفسه وصونيه عن الحرام ولا فرق بين قادر عن الإنفاق والعاجز عنه ولا يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر ويحرم بدال حرب إلا لضرورة ليباح لغير أسير طيب سبق عن النكاح يسن لمن؟ للشهوة الذي لا يخاف على نفسه نزل طيب يقول مالك فعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة يعني من كان عنده شهوة هل الأفضل له أن ينقطع للتعبت أو الأفضل له أن يتزوج نقول الأفضل له أن يتزوج <تصفيق> واضح لماذا؟ قال لما... لما اجتمل عليه من المصاريخ الكثيرة قال السيادة المؤلف وقوله أفضل من نوافل العبادة احترازا من واجبات العبادة فليس النكاه أفضل من الواجبات يعني لو قال الإنسان مثلا أي ما أفضل أن أن قطع للنكاح تزوج وأن شغل بالنكاح وأترك الواجبات من الجهاد طلب العلم أضرب المعروف أنه عن المنكر يترك أيضا واجبات العبادة الصلاة مع الجماعة أو أن, يتز... أو أن يفعل الواجبات يفعل الواجبات فقال المولف أفضل من نوافل العبادة احترازا من من الواجبات غلوا العبادات الواجبة مقدمة على مقدمة عن نكاح قال لاجتماله على مصالح كثيرة قال تعليم تحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها الفائدة الأولى تحصين فرجه وفرج زوجته الفائدة الثانية القيام بها. بها بها يعني بالزوجة من الانفاق عليها وخدمتها وما شبه ذلك وتحصي وفرج توسي تحصيل النسل تحصل ابتدى عندكم بالنون بالله تحصيل النسل نعم تحصيل النسل. لأنه إذا لم يحصل نكاح انقطع التناسل انقطع التناسل قال وتكثير الامه بقوله صلى الله عليه وسلم فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه قال وتحقيق مباهة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له إنسان ليس عنده شهوة فنوافل العبادة أفضل لأن المصالح المتركبة على نوافل العبادة أعظم من المصالح المتركبة على النكاح بالنسبة لها الشخص فنوافل العبادة يزداد بها إيمانه وتروض بها نفسه وأما النكاح لا يستفيد هو هو بذاته يعني الكلام على ذات الشخص هو لا يستفيد به شيئا لماذا؟ لأنه ليس عنده شهوة وقولنا بذاته احترازا من الزوجة لأن الزوجة قد تستفيد من نكاح هذا الرجل تستفيد ماذا؟ أنه ينفق عليها ما يحصن للمعاشرة والأنس والكلام يقول لها محرم إذا سافرت مثلا يكون لها هيبة عند الناس لأن المرأة ذات الزوج لا أحد يتجرى عليها بخلاف التي ليس لها زوج مفهوم؟ طيب إذن قول المعلق من لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له هذا باعتبار ذاته يعني باعتبار ذات الشخص فلو أن إنسان لما ليس عنده شهوة ولو كان عنده ملايين دراه قال أي ما أفضل أن أتزوج أو أتفرر للعبادة فنقول تفرغه العبادة أفضل في حد ذاته لأن تفرغه للعبادة فيه مصلحة له نفسه ما هي المصلحة ها؟ زيادة الأعمال الصالحة يزيد إيمانه ويزداجه من العمل الصالح وينقض للعبادة وما شبه ذلك وقالوا بذاته احترازا من إيش من الزوجة يعني لو قررنا المصالح المترتبة على نواف العبادة والمصالح المترتبة على الزواج فيما يلا تزوج يقول فيه مصلحة لأن المرأة حتى لو تزوجت رجلا ليس عنده شهوة رجل عني ليس عنده شهوة فإن لها مصلحة في هذا النكاح ما هي المصلحة؟ أولا الإنفاق أنه يقوم بواجب الإنفاق عليها وثانيا أنها أنه يكون لها محرما امرأة قد تستطيع تسافر تذهب يمين ويسار تحج تعتمر وثالثا أنه يحفظ هيبتها أمام الناس وعلوم أن المرأة التي لها محرض وزوج أهيض من التي ليس لها زوج كل أحد يجرع عليها طيب إيش؟ والمعاشرة والمعانسة لكن المعاشرة والمعانسة بالكلام بالكلام هذا ما عنده الشهوة يقول ويجب النكاح على من يخاف زينا بتركه يجب هذا الحكم أيه. الثاني ولا الأول ولا الثالث الحكم الثاني من, من النكاح الوجوب سبق أن النكاح يسن لمن لا شهوة له لمن له شهوة ولكن لا يخاف الزنا طيب يقول المؤلف ويجب على من يخاف الزنا إذا كان الإنسان يخاف الزنا فإن النكاح واجب عليه لماذا؟ لأن ترك الزنا واجب لاحظ التعليم ترك الزنا واجب أو لا؟ يقول ترك الزنا واجب وفي النكاح ترك للزنا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من عنده شهوة ويخشى على نفسه من الزنا فيجب عليه النكاح يجب عليه النكاح لماذا يجب النكاح لأن ترك الزنا واجب ولا يتم ترك الزنا إلا بالنكاح فيكون النكاح حينئذ واجبا لأنه يردعه عن المحرم قال المؤلف رحمه الله ولو ظن ولو ظن إشارة خلاف يعني ولو كان يغلب على ظنه لا يشترط عنه يقن مثل إنسان يقول أنا إن لم أتزوج يقين أن سوف أزني يقول هذا يجب عليه النكاح طيب لو قال أنا إن لم أتزوج يغرب على ظني أني أقع في الحرام نقول أيضا يجب قال وهذا ما على قوله ولو ظنا من رجل وامرأة من رجل وامرأة يعني كما أن الوجوب يخاطب به الرجل فكذلك تخاطب به المرأة على ذلك قال لأنه طريق إعفاف نفسه النكاح طريق للإعفاف وسبب للإعفاف وصونها يعني النفس عن الحرام وما لا يتم الواجب اللي كما تقدم فهو واجب قال ولا فرق بين القادر, القادر على الإنفاق والعاجز عنه لا فرق بين القادر والعاجز إذا كان إنسان عنده شهوة ويخشى على نفسه من الوقوع في المحرم فيجب عليه النكاح يجب عنه النكاح سواء قدر على الانفاق أو كان عاجزا عنه ما الدليل على الوجوب نقول الدليل قول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وهذا وعد من الله عز وجل إنسان إذا نكح وليته إعفاف نفسه فإن الله عز وجل يغنيه يعني طيب قال ولا يكتفي بمرة لا يكتفي بمرة يعني إذا قلنا بالمشروعية أو بالوجوب إنسان مثلا تزوج امرأة وماتت هل يشرع له إذا ماتت تزوج امرأة واخرى نقول نعم يشرع فإذا قال خلاص يكفي مثل الحج الحج مرة وما زاد فهو تطوع نقول لا لا يكتفي بمرة لأن العلة موجودة فما دائم أن العل موجودة وأنه يخشى على نفسه من الزنا فيجب إذن نقول النكاح لا يكتفى به بمرة فلو أن رجل أن تزوج براء ثم فارقها إما فارقها بسبب موت أو بطلاق أو غير ذلك وحصل عنده شهوة وخشي على نفسه من الزنا فيجب عليه في هذا الحال النكاح ولا نقول ان الوجوب سقط عنك بالنكاح الأول لأن العلة وهي الخوف على الزنا موجودة طيب يقول ويحرم بدار حرب يحرم ما هو الذي يحرم؟ النكاح يحرم بدار حرب إلا لضرورة إلا لضرورة والتعليل قالوا إنه يخشى على أهله يخشى على أهله إنسان يتزوج امرأة في دار حرب فإنه يخشى على أهله ممن يخشى عليهم؟ من الأعداء يعني معلوم أن في دار حرب إما أن يكون يحارب فيخشى أن الأعداء يأتون إلى أهله ويؤذونهم إما بفعل الفاحشة بهم أو بقتلهم أو بالتمثيل بهم أو غير ذلك طيب هذا الحكم أي الأحكام كم الحكم الثالث والرابع ها؟ الثالث يسن يجب يحرم ويحرم أيضا من النكاح يعني هذا مثال يحرم بدأ الحر يحرم أيضا النكاح في ما لو نكح ثانية ويعلم من نفسه عدم العدل فالنكاح في حقه محرم إنسان مثلا عنده زوجه وراد أن يتزوج امرأة ثانية ويعلم من نفسه أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع العدل بين الزوجتين فالنكاح في حقه حرام نكاح في حقه حرام لأن العدل وازب إلى أن نقول متى يحرم النكاح نقول يحرم في أحوال منها إذا كان في دار الحرب ومنها أن يتزوج ثانية وهو يعلم من نفسه عدم العدل طيب بقي من الأحكام ها؟ الإباحة والسنية نعم ونكره يقول يكره بفقير ليس له شهوة فقير ليس له شهوة هذا مكروب في حقه النكاح لماذا؟ قالوا لأنه لا شهوة له فليس هناك داع بالنسبة له إلى النكاح وأيضا هو, هو ماذا فقير فقد لا يتمكن من الإنفاق على المرأة فداع النكاح وموجب النكاح مفقود في حقه غير موجود فقير ليس عنده شهوة لأنه اذكى احنا لماذا؟ دي القيام بمصالح المراه القيام بمصالح المراه والتحصيل الوتر وقضاء الشهوه وهذا الفقير الذي ليس عنده شهوه هذه المصالح مفقوده في حقه فهو فقير لا ينفق على نفسه حتى ينفق على غيره وليس عنده شهوه فانت في حقه ماله الاستنتاع طيب فقير الاباحه الاباحه يباح لمن لغني لا شهوه له لغني لا شهوه له في حقه مباح طيب اذا عرفنا ان النكاح تجري فيه الاحكام الخمسه يكون واجبا لمن كان له شهوه ويخشى على نفسه من الزنا يجب في حق نكاح يسن النكاح لمن كان له شهوة ولا يخشى على نفسه من الزنا يحرم النكاح في دار الحرب أو إلى خشي أو إذا غلب على ظنه أو تيقل عدم العدل كما لو كانت عنده زوجة وأراد أن تزوج ثانية نقول فالنكاح في حقه حراب يكره لفقير ليس لعنده شهوة, ليس له شهوة. يباح لغني لا شهوة له واضح ما تقول له الغاز مفهوم عندنا صار الشرح زاد وزيادة نعم, نعم. خلاف شبه لفظي الخلاف شبه لفظي لا ما في فاعل ما في التمر بس يعني لفظي لكن ماذا اللي يقولون المعقود عليه منفعة الملك يقول المعقود عليه في النكاح الملك يقول يرد عليهم أن الزوجة أيضا تنتفع مع أنها غير مالكة وهو خلاف لفظي نعم وبسبق لأنه نسل يقول لي تعالى وأنكحوا الأيام منكم لان الشهوه لا فقير فقير له شهوه اذا كان ماق اذا نفس الزنا وجب اذا كان ما يخشى, يخشى يسنف يجب ايش نقول اني نعم هذا يسعينا في العيوب في النكاح اذا ما له لا هذا عيب لان المراه تقصد في النكاح ان تستمتع لها حق الفسخ يعني اذا الرجل تزوج امراه وهو عنين ما يستطيع الجماع نقول لها حق الفسخ كما أن الرجل أيضا لو تزوج المرأة وواجدها فيها عيب فيها عيب رطقة فطقة ومشبه ذلك فلها حق الفسر ويأتي إن شاء الله في باب العيوب في النكاة نعم من إذا كان يخشى على نفسه الزنا لا أهلا مجرد عنده شهوة لكن لا يخشى على نفسه الزنا لاحظ الفقير انسان إذا كان فقير فقير وعنده شهوة يقول هذا النكاة في حقه هم انسان يخشى على نفسه عنده شهوه ويخشى على نفسه الزنا حرام عنده شهوه ولا يخشى على نفسه من الزنا سنه عنده شهوه لكن معدم وصل حكم أيضا سنه هذا سنه من الذي يكره له النكاح فقير ليس عنده شهوه انسان فقير معدم وليس عنده شهوه فقل يكره لك النكاح فهمتم ويحرم في حاله في دار الحرب و فيما لو تزود ثانية ويعلم من نفسه ويغلب على ظنه عدم لها ففي الحال يحرم وما هي دار الحرب هم الذين بيننا وبينهم حرب قتال يعني نعم ونسلم كواحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم قال تعالى ولن تستغيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم دينة لحديث أبي عريرة رضي الله عنه مرفوعا تنكح المرأة لأربع بما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه طيب ثم قال رحمه الله ويسن نكاح واحدة دينة إلى آخره ذكر المؤلف أو سرع المؤلف بمن يسن كما وكيفا قالوا هو يسن نكاح واحدة شرع بمن يسن نكاحها من جهة الكمية ومن جهة الكيفية أما من جهة الكمية بقال يسن نكاح واحدة يعني يسن أن يتزوج واحدة يعني أن يقتصر في نكاحه على واحدة فالأفضل لمن أراد أن تزوج أن يقتصر على واحدة وعلّل ذلك بأن هذا أقرب إلى العدل أقرب إلى العدل والله تبارك وتعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم فلا تميلوا كل الميل فالأقرب إلى العدل أن يقتصر على واحدة لأنه إذا تزوج أكثر من واحدة فربما مال إلى إحدى الزوجات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وثانيا أن الزيادة على واحدة إرهاق له من جهة النفقة يعني النفقة سوف تثون مضاعفة بدل ما ينفق الشهر ألف سوف ينفق ألفين ففي الزيادة على واحدة إرهاق له من جهة النفقة وثالثا أن الاقتصار على واحدة أبعد عن تشتت الأسرة والأولاد أبعد أو أقرب أبعد عن تشتت الأسرة والأولاد لأنه إذا كان له أولاد من هذه الزوجة وأولاد من هذه الزوجة تشتت الأولاد ولا سيما مع تنافر, تنافر الأمهات لأن الأولاد يتبعون من الأمهات إن اجتماعنا اجتمعوا وإن تفرقنا تفرقوا فالاقتصار على واحدة أبعد عن التنافر بين الأولاد والتشتت طيب وهذا هو المشهور منهب لما محمد أن الأولى أن يقتصر النكاح على واحدة والقول الثاني أن التعدد أفضل أن التعدد أفضل واضح لما يشتمل عليه من المصالح لكن نعم لما يشتمل عليه من المصالح وهي أنه أكثر بالنسبة له زيادة ماذا؟ زيادة النسل زيادة النسل ففيه مصلحة وليس فيه مضرحة يعني نحن نشترع من المضرح فقالوا أن التعدل أفضل لما فيه من المصالح وهي تحقيق مبهات النبي صلى الله عليه وسلم والسدل ايضا بقوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فقالوا هذا يدل على أن التعدد أفضل ولكن الاستدلال بالآية فيه نظر فيه نظر وليس المراد بالآية الطلب, طلب الطلب التعدد من الإنسان ولكن المراد بها الإباحة ولذلك يدل عليها ما قبلها في قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْصِطُوا فِي فانكحوا, لكم فانكحوا ما طاب لكم من الإنساء يعني إن خفتم أن لا تعجلوا بينهم فالباب أمامكم مفتوح فتزوجوا واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة فالآية ليس المراد بها الحث على التعدد لكن بيان الجواز لكن إذا قلنا بأن التعدد أفضل بد من ثلاثة الشروق من أراد أن يعدد فلابد له من ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون عنده قدرة مالية والشرط الثاني أن يكون عنده قدرة بدنية والشرط الثالث أن يكون عنده قدرة حكمية فلابد من ثلاثة شروط قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة حكمية أما القدرة المالية فأن يكون عنده مال لأنه إذا لم يكن عنده مال لم يتمت كم من ماذا؟ من الإنفاق على الزوجتين أو الثلاثة والأربع وأما القدرة البدنية فهي أن يكون قادراً على الوقت فأما إذا لم يقدر يعني تزوج أربع نساء وهو لا يقدر على وق واحدة إلا واحدة فهذا عاجز لأنه ليس بحاجة إلى الزيادة فهو يعرض نفسه للتهلكة وأما القدرة الحكمية فهي العدل أن يتمكن من العدل بين من؟ بين الزوجات إذن يُشترط لجواز التعدد إذا قلنا نفضل التعدد شروط ثلاثة ما هي؟ لا لا, لا أستطيع الثاني أن نكون قادراً يحذف المفعول وصير قادراً بكل شيء ما يصلح يقول أن يكون قادراً وانتفسر القدرة على كيفك حط مالية بدنية نعم قدرة مالية قدرة بدنية قدرة حكمية فما تجتمعت هذه الشروط الثلاثة فإن التعجد أفضل التعجد أفضل لأن فيه مصالح عظيم هذا أصح أن التعدد أفضل لكن بهذه الشرق الثلاثة أن يكون عنده قدرة بدنية وقدرة مالية وقدرة حكمية طيب يقول سن نكاح واحدة لأن زيادة عليها تعريض للمحرم لقوله تعالى ولم تستطيعوا أن تعجلوا بين النساء ولا حرصتوا ورقنا الخدافة قال دينا, دينا هذا من يسن نكاحها كيف. قلنا في قوله ويسن نكاح واحدة شرع في من يسن نكاحها كمية وكيفية أما كمية ففي قوله واحدة وأما كيفية فبدأ بذكره عوصاف في قوله دينة أجنبية دينة يعني أي ذات دين ذات دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدك إذن الوصف الأول الذي يقدمه من أراد النكاح ما هو الدين أنه يختار الدينة لهذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فاضفر بذات الدين تربت يدك ولأن ذات الدين تحفظه ببيته وتعين من يتربى على يديها من أولاده وتعينه على طاعة الله ذات الدين تحفظه في بيته وتعينه على طاعة الله الزوج. وجل وتربي من يقول تحت يديها تربية صالحة والمراد بالدين في قوله عليه الصوت فأظفر بذات الدين المراد بالدين الديانة أن تكون دينة في العقيدة في عقيدتها وفي العبادة وفي المعاملة الدين يشمل العقيدة والعبادة والمعاملة أما الأخلاق فهي شيء آخر الأخلاق شيء آخر غير الدين بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فغاير بين الدين والخلق مما يدل على أن الدين قسيما للخلق يعني النبي عليه والسلام جعل الدين في الحديث قسيما للخلق فدين شيء والخلق هذا مشاهد قد تجد الرجل عنده أخلاق عالية جدا لكن ليس عنده دين وقد يكون عنده دين لكن ليس عنده خلق إذن المراد بالدين في قوله عليه الص 하나 والسلام في قول فضفر بالدين وفي قول المؤلف بينا المراد الديان في وفي العبادة وفي المعاملة في العقيدة تكون سليمة العقيدة ما يأخذ معتزلة معتزلية أو أشعرية أو جهمية لأن هذا خطر طيب في العبادة تكون ذات عبادة ما يقول عندها تفريط في الصلوات وتفريط في بقية العبادات في المعاملة يقول عندها يعني المعامله التي تقضح في الديانه ما يكون عندها مثلا كذب خيانه رشا و ذلك من الأخلاق التي تقضح في الدين تقضح الدين وتخرج الانسان من وصف الامانه لوصف الخيان طيب اذا الوصل اولا تكون اجنبيه طيب يقول اجدبيه اجنبيه لماذا علل ذلك قال لان ولدها يكون انجب ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطعة فقه رحمه الله قالوا الأفضل أن يتزوج أجنبية وعلّلوا ذلك بأمرين الأمر الأول قالوا إنه أنجب للولد أنجب للولد كيف أنجب الولد قالوا لأن الولد يكتسب من أخلاق أخواله وأخلاق أبائه أخواله من من جهة أمه من جهة أبيه فيتركب فيه خلق من خلقين مزيج من أخلاق آبائه وأخلاق أخواله فيتركب فيه خلق ممزوج من خلقين فيكون هذا أنجب قال وكم من الولاد من جدبهم آباؤهم أو أخوالهم في الشهامة والكرامة والجود يعني تجد مثلا رجل فيه كرم وشهامة تجد مثلا جذبه في ذلك من خاله أو جده لأمه أو ما شبه ذلك وقد يكون قد جذبه لذلك عمه أو جده, أو جده لأبيه فالمهم أنهم يقولون لنا الأفضل أن يتزوج أجنبيه أولا لأنه أنجب للولد لأنه ها يكتسب من أخلاق آبائه وأخلاق أخواله فيتركب فيه خلق من خلقين وثانيا أنه أبعد عن أي شيء عن النزاع لأنه لو حصل نزاع بين الرجل بين الزوج وزوجته فإن ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم لأنه إذا حصل نزاع بينه وبين زوجته وكانت زوجته بين بنت عم الله هذا سوف يؤدي إلى أن أمها سوف تزعل وأبوها سوف يزعل وأولاد أمها سوف يزعل فيؤدي ذلك إلى القطيعة, القطيعة. هذا ما ذكر الفقه رحمه الله والمسألة ليس فيها نص وإنما فيها تعليل وإنما فيها تعليل طيب فلو لكن لاحظ إذا حصل أن الإنسان يتزوج مرأة قريبة فيها الأوصاف المذكورة وهي ذات الدين فهي أولى بلا من غيرها لأن القريبة التي فيها وصف الدين وما يأتي من الأوصاف لا رأي أنها أولى من غيرها وما ذكره الهقى رحمه الله مجرد أقول تعليم والإنسان فيها لا ينظر إلى ما هو أصلح, ما هو أصلح. لكن في قوله رحمه الله إنه أنجب للولد هذا على إطلاقه في نظر فيه نظر لأنه قد يحتحصل نجابة الولد ولو كانت المرأة أجنبية نعم ولو كانت المرأة من قريباته قصد ولو كانت المرأة من قريباته فالحسن ابن علي رضي الله عنه نجيب او غد نجيب ها نجيب حسن الحسين لا شك فيهما فيه نجابة وعلي رضي الله عنه قد تزوج من فاطمة وهي من قريباته فما دام أن المرأة التي من طريباتها ذات دين وذات أخلاق فلا ريب أن هي أولى من غيرها لكن إنسان فيها لا ينظر إلى ما هو أصلح طيب يقول بكر يعني يسن أن يتزوج بكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك هل تزوجت بكرا؟ تلعبها وتلعبك هذا من جهة الدليل من جهة التعليل أن غير البكر قد تعلق قلبها بزوجها السابق قد يكون قلبها متعلقا بالزوج السابق واضح فإذا حصلت المرأة بكر انتفتها للعلة وثالثا أن البكر يكون هذا الزوج الذي تتزوجها للمرأة بكر هو أول من يباشرها فتتعلق نفسها به, به إذن نقول الأرض السنة اليسن أن يتزوج بكرا لقوله عليه الصلاة والسلام جابر هل بكرا تلاعبها وتلاعبك وثانيا أن غير البكر قد تعلقت نفسها بالزوج السابق تقول نفسها متعلقة بالزوج السابق وهذا يقل من محبتها له وثالثا عكس التالية التالية أن البكر أنه يتزوج بكرا يكون أول من يباشرها هذا الزوج والمرأة غالبا تتعلق نفسها بأول من يباشرها طيب يقول ولود نسمي كاح واحدة دينة أجنبية ثانيا بكر ولود ولود يعني كثيرة الولادة قد يقول قائل إن في قول المؤلف ولود بكر فيه تناقض لأننا كيف نعرف أنها ولود مع أنها بكر مؤلف يس geek تكون بكر ويقول ولود فكيف نعرف أنها ولود أي كثيرة الولاجة مع أنه شرط أن تكون بكرا نقول يعرف هذا بقريب بقريباتها يعرف هذا بقريباتها فالسنة يستنى الإنسان أن يتزوج أمرأة ولودا لقوله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم أمم يوم القيامة واضح نقول هذا قال أي من النساء يُعرهن بكثرة الأولاد لحديث يارفعوا تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم أمم يوم القيامة ففي تزوجه الولود كثرة النسر وقترة النسل محبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سوف يكاثر من الأمم يوم القيامة وبماذا يعرف أنها ولود أو غير ولود قالوا يعرف ذلك بقريباتها يعرف بقريباتها والغالب أن قثرة الولادة وراثة قثرة الولادة وراثة يقول رحمه الله بلا أم, بلا أم كيف بلا أم يعني؟ نبتت ما لها أم ها لا بلا أم يعني مفقودة الأم مفقودة الأم وليس المراد بلا أم أن أمرأة يعني بلا أم لا مراد بلا أم مفقودة الأم وعلّل ذلك علّل المولد ذلك قال لأنها الضبر يعد للأم ربما أفسدتها عليه أفسدتها عليه إذن الوصف دينة أجنبية بكر ولود خمس بلا أم يعني يسنوا أن يبحث عن امرأة بلا أم لماذا؟ لا؟ لألا تفسدها من تفسدها؟ الأم عليها طيب وفي قوله رحمه الله مات الرحمه بلا أم هذه العبارة في الحقيقة فيها نظر فيها نظر من جهة التأليف والتصنيف وفيها نظر من جهة المعنى فيها نظر من جهة التأليف والتصنيف الكتاب وفيها نظر من جهة المعنى أما النظر من جهة التأليف فإن المؤلف رحمه الله شيخ موسى الحجاوي في هذا الكتاب زاد المستقنع لم يسبق إلى هذه العبارة فلم يذكر أحد من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من أولهم إلى آخرهم إلى وقت أخر المؤلف هذه العبارة ما ذكر أول من ذكرها من أصحاب أحمد هو صاحب زاد المستقنع الكتب المطولة كالإقناع والمنتهى والإنصاف والفروع والمغني وغيرها من المتقدم المتأخرة لم تذكر هذا الوصف لم تذكر هذا الوصف فهو رحمه الله قد سبق غيره بها سبق غيره بها بمعنى أنه عبر بعبارة لم يعبر بها أحد ممن سبقه واعلم أن مثل هذا كونه يأتي بعبارة لم يعبر بها أحد من قبله معيب عند أصحاب المداهب يعني كونه يتفرد بعبارة لم يذكرها من قبله هذا معيب هذا ليس تخريج مسألة أو تعليل لمسألة أو ما أشبه ذلك لأن المؤلف هل هو مجتهد أو مقلد مقلد وهو أيضا يختصر كتابا اختصر كتاب المقدم فمن جهة التعليف كان عليه أن يقتصر على كلام من سبقه ولا يأتي بشيء لم يأتوا به لأنه ما علف كتاب على أنه لنفسه علف كتاب في مذهب لما محمد ولهذا قال فهذا في مقدمته أما بعد فهذا مختصر من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد والراجح في المدهب فهذا يرد على شرطه في المقدمة المؤلف اشترط في المقدمة على قول واحد والراجح في المدهب أحمد وأصحاب الإمام أحمد لم يذفروا هذه العبارة هذا من جهة ماذا التعريف أن هذه العبارة لم يسبق إله المؤلف لكن لعل المؤلف رحمه الله أخذها من نص الإمام أحمد إمام أحمد سأله رجل سأله إسحاق أحد أصحابه يظن أن امرأته ماتت فكتب إلى أحمد يستشيره فقال أحمد رحمه الله كتب له كتابا يقول فيه تزوج امرأة يعني دينة كذا وكذا بلا أم وذكر من الأوصاف يقول واختر من لا, من لا أم لها من لا أم لها فلعل المؤلف رحمه الله أخذ, أخذ يعني هذا الكلام من كلام الإمام محمد طيب هذا من جهة التعليف أما من جهة المعنى فقوله رحمه التعليل بقوله لأنها ربما أفسدتها عليه يقول هذا التعليل أيضا فيه نظر من وجوه الوجه الأول أن هذا نوع من التشاؤم تشاؤم أو تفاؤل هذا تشاؤم هذا النوع من التشاهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل والفعل يكون بالأقوال ويكون بالأفعال طيب ثانيا أن قوله أو قولهم لأنها ربما أفسدتها عليهم يقول هذا خلاف الأصل, خلاف الأصل فهل الأصل أنها أفسدتها أو أنها أصلحتها يقول الأصل أنها تصدحها هذا هو الأصل لأن هذا هو الفطرة وكونها تفسدها هذا مخالف للفطرة على الثاني ثالثا أننا إذا قلنا إنه يختار زوجة بلا أم فلنقل أيضا وليكن الزوج بلا أم لأنه كما أن العلة موجودة في أم الزوجة فهي موجودة أيضا في أم الزوج بل ربما أم الزوج تكون أشد على, على الزوج على الزوجين هذا الوجه إيش؟ الثالث الوجه الرابع أن إفساد المرأة أن إفساد المرأة ليس مقتصرا على الأم فقد تفسدها أختها وقد تفسدها عمتها وقد تفسدها خالتها وقد تفسدها صديقتها فالإفساد المرأة على زودها هل هو مقتصر على الأم؟ لا ربما أن الأم هي التي تدافع عنها فتقول يا بنيتي انتبهي لزوجك وانتبهي لمصالح زوجك وهي تطيع مثلا صديقتها أو تطيع أختها أو تطيع عمتها أو تطيع قلتها فهمتم؟ طيب وجه الخامس أن الأم ربما أو الغالب نعم الوجه الخامس ما يدور على نظر في هذه العبارة أن لو سلمنا هذا التعليم وهو أن أمها ربما أسدتها فليختر امرأة تكون أمها صالحة وبه تنتفي هذه العلة وفهم الآن طيب. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله بلا أم نقول هذا الكلام فيه لاظر أم من جهتين من جهة التعليف والتصنيف وعرفتم ذلك ومن جهة المعنى من جهة المعنى نقول أولا أن هذا تشاؤم وثانيا أنه خلاف الأصل إذن الأصل أن الأمة تصلح بنتها لأن هذا هو الفطرة وثالثاً أننا إذا قلنا يتزوج أمرأة بلا أم فلنقل أيضاً وليكن الزوج بلا أم بل ربما تكون أم الزوج أشد إفساداً للزوجين من أم الزوجة ورابعاً أن الإفساد إفساد المرأة على زوجها لا يقتصر على الأم بل قد يكونوا من الأخت وقد يكون من العمة والخالة أو الصديقة أو غير الله كما قال وخامسا لو سلمنا جدلا أن الأم ربما تفسدها فإنه حين إذن نقول اختر امرأة تكون أمها صالحة قال ويسن أن يتخير الجميلة يسن أن يتخير الجميلة لأنه غض لبصره لأنه إذا اختار امرأة جميلة الغالب أنه لا ينظر إلى من سواها الآن الأوصاف التي يسن لمن أرادها تزوج عن يرائيها هي الوصف الأول دينة لا واحدة من وصف هذا واحد من جهة العدد الوصف الثاني أجنبية وصف الثالث بكر وصف الرابع ولود وصف الخامس بلا أم هذه خمسة أوصاف وأهم هذه الأوصاف هي الدين ولهذا إذا حصرت ذات الدين انتفت كل شيء يقال أن رجلاً كان له أربعة أولاد أربعة من الولد أرادوا الزواج فاختار الأول منهم امرأة ذات ماء واختار الثاني في قول النبي عن سبتون قح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بهذه الأول منهم اختار صاحبة الماء عن امرأة ذات مال فتزوجها والثاني بحث عن امرأة ذات نسب وتزوجها والثارث بحث عن امرأة جميلة فتزوجها والرابع بحث عن امرأة دينة فتزوجها يقولوا تزوجوا ماذا حصل؟ يقولون que اول تزوج امرأة ذات مال أرهقت اول ما دخل عليها في الليل من الغد خرجت به للأسواق تشتري فساتين وتشتري أغراض فساتين وفرشات للبيت وكنبات وما أشبه ذلك فأرهقته حتى مل منها وطلقها ثاني, ثاني يوم طيب لات الجمال تزوج امرأة ذات جمال يقول لما دخل عليها وإلهي مشغولة أمام المرآة تتنظر فنظرت في وجهه وقالت كيف أنا أتزوج هذا الرجل القبيح غير المليح وبدأت تسب فيه تشتم فطلقها ذات الحسب والجاه دخل عليها قالت أنا فلانة بنت فلان صاحب الجاه والسيادة كيف أرضى أتزوجك أنت أيها أصلبي الذي ما فيك خير وما أسبح ذلك ثاء مل منها وطلقها كل هذا يعني هم يخبرون الأب يقول حصل كذا وكذا جاء الرابع صاحب الدين فقال إني تزوجتها وإني الحمد لله دخلت عليها وحصل بيني وبينها الكآم وما أشبه ذلك والحمد لله الحال على ما تصر فقال هذا مستقل النبي عليه الصلاة والسلام فضل فرض بذات الدين تربت يدك لأن المرأة كانت دمال علت عليك بمالها وإن كانت ذات جمال أيضا افتخرت واغترت بجمالها وإن كانت ذات حسب وسيادة فإنها أيضا تترفع على زوجها وتقول أنا فلانة بنت فلان من أشراف القوم ومن أسيادهم وعنت رجل ما فيك خير كالناس زبال في تساح